إلا ما أرى وما أهديكم إلا سدين الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.